آي ربيكما تكذبان وله الجوارل من شاءت في البحر كالاعلام فباى الاء ربكما تكذبان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 and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 122-يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام 123-فبأي آلاء ربكما تكذبان 124-هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون 125-يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان دواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء 122-فيهما من كل فاكهة زوجان 123-فبأي آلاء ربكما تكذبان 124-متكئين على فرش بطائلها من 124. وجن الجنتين دان 125. فبأي آلاء ربكما تكذبان 126. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان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 وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ لَفَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَمَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ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 124. فبأي آلاء ربكما تكذبان 125. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام